والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخرافون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين یومهم على النار يفتنون ذوق فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جمّات وعقول آخذين ما آتاهم ربهم إن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 جاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم.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 فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَقْفُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ ذِي سُلْطَانٍ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو منين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم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 فَمَسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامِهِ وَمَا كَانُوا مُتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ أَبْلِي نَا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 منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتوى صوبه بل هم قوم طاغون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 الزاقذ القوة المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب افعالهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعد